muslim ya yeah, gaban وحق دمع اللي جرى على الخد وتحذر مثيلك وفي العهد وبد ما يتغير على الضيم اللي لفيف وآدك تتصبر يا بن عمي وهالجريح من فراقك يكبر إذا ظلت ولا تروت مني جيلت دمع صبت أنا وحنات إلا تقبيلات بعدك أصبح يا حبيبي دمعي من دم بالمواجع والمدامع قلبك أعلم والشمل من فارقتني ما هم التم تشنك أول آية نزلت في محرم للرسالة بلا ردود ببلد فيها الورود مسلم يا شد جرح منقيفك ولو في خذلونا يغرونك هالبشار وبد ما يواسونك اذات امور بالعاديل وصف ما يسمعونك وحيد انت بحسرات دمعتك بعيوننا ولك كم صار قبل عار مثل هاني شرف الاحرار وامان الجار لقب ثاني من يقانس قلبي باشر بالبراري والحبايب بالترايب دم هجاري مدلي شفك صوب صدري تلقلاري آه يا مسلم يا مرتك في جواري حبك ما له حدود يا ابو الشيمه والجود يا غضب فان يا اللي بعن الزمان في وجهك تتامل ومن تقرى مصيبتك بعد ما تتحمل تشوف الحرم الاجيال عن وقوفك تسال تقلك يا اللي وقفت علامك ما ترحل في كل ذكرى اهل العبره تفيض بنور من القلبي بنى بحبي إليك غسور هذا جسمك لو تكلم عن شجونة تشن بهم في الإمارة يشتمونا عن راسك يا حبيبي يفصلونا ويهاني بالأزقة يسحبونا ما صان ولك مسلم لا تكعود مسلم يا غضن